فَإِن كَانَ يُرِيدُونَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاتَمُوا إِلَى الطَّاوُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَذْكُرُوهُ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا يُرِيدُونَ أن وغوت وقد أمهوا أن يذكروا به ويريد